بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مماركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبي الحق والهدى نبي الكمان والجلال والجبال سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرار أما بعد فهذه ليلة يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر الله المعظم شعبان لعام الف وثلاث من هجرة خارة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرابع من شهر سبتمبر لعام الف وتسعمائة من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام ونحن هنا على غير العادة أردنا أن نضم هاتين الليلتين قبل يومي رؤية الهلال لرمضان حتى نستكبر هاتين الليلتين تسفير رقية سورة آل أمران وحتى نعرف بعدها تمام تسفير هذه الصورة ما علينا من أحكام نستقبل بها رمضان حتى نؤدي العبادة في هذا الشهر العظيم على حسب ما شرع الله عز وجل في كتابه وفي سنة في ريه صلى الله عليه وسلم واستقبال الشهر إنما يكون بالفقه في دين الله وبتعلق أحكام دين الله وإذا كان هناك أناس يستعدون لرمضان قبل أن يحل عليهم بشهر وشهرين من أجل الطعام والشراب وادخار الملاذ والشهوات فإننا قوم قد عرفنا أن عرض الدنيا زائل وأن حصامها ثاني وأن مهاكلها ومشاربها وشهواتها وزعبها كل ذلك باطل وثاني فإنما نعنى لرمضان باعتباره شهر القرآن وشهر الصيام والقيام وشهر الرحمات والفيوضات والتجليات وشهر من حرم الخير فيه حرم الخير بخية العام فإنما نعنى به من ناحية العلم والعمل والفقر والأحكام والقرآن أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل حضوركم إلى هذا المسجد في هذه الأوقات التي تبرعتم فيها بالفضور رغم ظروفكم ورغم مشاغلكم أن يجعلها في حسناتكم وأن يقضي لكم مصالحكم ويقضي لكم حوائجكم ويسر الله العورات ويكشف الله القربات ويغفر الله السيئات اللهم أمين وأنا أعلم أن هذا العدد الذي هو أمامي الآن كان قد رتب على حضور الأحد هنا من أجل درس الفكر والخلاصات من أجل تفسير القرآن فإذا فوجئ معظكم الليلة الماضية بأننا سنحضر ليلة الخميس وليلة الجمعة قبل يوم الرؤية مساء الجمعة فإن هذه المفاجأة جعلت كثيرا منكم يلتبون أمورهم فجأة على أن يحضروا وعلى أن لا يحرموا من دقية سورة آل عمران وعلى أن يلتبوا أنفسهم رغم الظروف والمصارب والمتاعب أنا أعلم أن فيكم رجالا عليهم أعمال جبارة وأن فيكم أناسا لهم كدح بالنهار وعمل إن لك في النهار سبحا طويلا ويحتاج الكثير منكم إلى استجمام وراحة بالليل وأعلم أن هناك فتيات وطالبات وسيدات وأن هناك شبابا رغم ما أمامهم من ظروف ظروف المواصلات والحضور والعودة وأنا أعلم ما يتحملون من المشاك والأهوال في سبيل ذلك ولا ولسيما الفتيات والسيدات وهم أعلمنا أن هناك رأس المعاكسة في الطريق وأن الواحدة تخرج من بيتها إلى الله وإلى بيت الله وهي تلوذ بالله وتعتصم بالله وتدعو الله أن يصونها وهي حاضرة ويرجع رغم هذه الظروف فإنكم حضرتم ولبيتم هاتين الليلتين فعلموا إن شاء الله أن هاتين الليلتين الزائدتين لن يضيع أبدا في صحائف أعمالكم فالله عز وجل لا يضيع عز وجل الأحسن عملا الله عز وجل باعتبر أملي ورجائي وعشري سيجع لكم ليلة منهما للسعادة في الدنيا والليلة القفرة للنعيم يوم القيامة يعطيكم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة بآتين الليلتين اللهم أمن وفقتنا للحضور في غير مواعيد في ليلتين زائدتين أعطنا بليلة منهما سعادة الدنيا وبالليلة القفرة نعيم الآخرة اللهم نخذ حوائجنا تشتر عوراتنا وكشف كرباتنا وحقق أملنا وأحسن عملنا وأحوالنا وش مرضانا وارحم أمواتنا وشد الديونها ووفقنا للفقه في ديننا والانتفاع بكتاب ربنا حتى نعيش كراما ونلقى الله أعزه أما فنحن على موعد الليلة مع الحلقة السادسة والأربعين من حلقات تفسير الكرآن العظيم فلا نزال في رحاب صورة آل عمران وشطرها الأول كما تعلمون في مجادلة أهل الكتاب النصارى ثم اليهود فيما كانوا يدعونه من اعتقادات باطلة والشطر الثاني في غزوة أحد وما جار فيها من انكسار واستشهاد لبعض المسلمين ومتاعب وعبر ودروس جعلها الله دروس الخالدة ننتفع بها إلى يومنا هذا ولا يوم أن يرث الله الأرض من عليه وفي درس البارحة يعني لنتم بارح انتهينا منه إلى قوله تعالى ثم أصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ظهفض على المؤمنين وبدأ الرمع الجديد الذي سمعناه الليلة في فكعة المغرب لقول الله تعالى يحكي عن عرب الصحابه وارتلاك صفوفهم حينما جاءهم العدو من الخلف نتيجه لعشائرهم الاوامر وفشلهم ونزاعهم واشجارهم قالت على الليلة ان إل تصعدوا ولا تلوون على أحد ثم صرفكم عنهم ليبتلك لكم ان تصعدون يعني في وقت كنتم تصعدون اجبروا تجروا مع ان الصحابه ليس بشانهم الفرار وليس من طبيعهم الجبن ولا الخرب وإنما المفاجأة صرحة ما تلمتش ورب عز جل جلاله بيعطي النعم بقدره وبيعطي النعم بحيثيات وأثباره فاللي لا بيصنش النعم ما بيضطر منه وربنا قال لهم أنا حامش معك في كل معركة بالنظام ده امش معي كويس امش معك كويس استقيموا يستقب معك ان تصميروا وتتكوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة أعلاق في بدل صبروا واتقوا صبروا واتقوا فنصرهم الله يوم أحد لم يصبروا ولم ياتقوا ليه؟ زي ما قلنا إن الجماعة اللي كانوا مكلفين بالحراسة فهو الجبل نزل بعضهم من أجل غنائم وربنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فجاء ربنا عقب الجميع لأن هناك تكافل بين أفراد المؤمنين وإذا ظهر واحد عاصي والكل ما أخلش على إيده الرابع بيقدر أكله فالهزيم أقعت الجيش كله حتى رسول ناسه أصيب وعمه قتل وجيه خالد من وراه لقى جبل قاضي كان لسه كافر يومها فعمل عمله حتى أن بعض المسلمين ما يدرب في بعضهم من شيدة خوفه فاكر بأنه بيجري وراه عليه وكافر وهو مسلم زي إنما كل يجري على غير وعي وأسلحاتهم كان حقوها في الخراج وشلوها ويحاسوا عن الغنائي فربنا قال انتوا جاهد للاخرى و للجهاد و اعلاء كلمة الله و اوامر قلت لكم قال لكم القائد على إن انتصارنا ما تنزلوش وينهوزيننا برضه ما تنزلوش لما قلتوا عن اوامر ايه اللي قال طيب انتوا صعدون ولا تلقون على احدا انشيط الرعب محدش منهم بيبص وراشا منخوف و بيجرب في الجبل طب قال جال الرسول معهم وصعد وأصعد في الجبل معهم من اعتقد هذا كفر فهذه نقطة بالذات أضغط عليها ضغطا شديدا وألح وأكرر اللي يظن أن الرسول من ضمن الجنود أو الضباط اللي جايهم يوم أحد في الجبل يبقى كفر ليه الجري في الجبل والخوف من العدو ده من النقص والرسول المستحيل عليه النقص لأنه لوفر فقد ده هو بيقول اجتنجوا السبع الموبقات ومن ضمن السبع الموبقات الفرار يوم الزحف فهو بيحذرنا من الفرار وبيعتبروا من ضمن الكبائر الموبقة الشركة بالله وعضوات الوالدين والسحر وقذف المحصلات وقتل الناس وأكل ماء اليتيم والفرار يوم الزحف فالفرار ده معتبر جئيب يعملها هو الزحف ثم لا لأصبح الفرار ثم لا اهلا هو رفر وربنا لقد كان لكم في رسول الاسم يلا يا عم يا عم الجري اه اه اه اضرب واعرب اه ما صدت واجري دلتو جري بقى شغلان المال ازاي كون بعض الصغابة جريوا مش حج عبر وربنا عشان يزيل واحد منه اسبت اسبت له هو السبات واسبت له الصمود يومها واسبت له الشجاعة الكاملة الان تصعدون ولا تلوون على احد طب الرسول بتاعتي كالذين على ورسوله يدعوكم في أخراكم ورسوله يقعد في الاخر الوحدة بل عباد الله رعين فني عباد الله ما تجروش عباد الله لا يقعد الله سبحان الله وقيت بأي الوحد عمالي نالي بالثبات وبينادينه عشان يرجعون وعليش عادة من الله بالشجاعة القوية وبالفتوة الأبية لخير البري صلى الله عليه وسلم كذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوه في الاخرار وهذه الآية التي أردت قبائة على أحد الوزراء وكثير منكم يعلم هذا في مسجد الجلاء وفي إحدى الاحتفالات لمناسبة إسلامية كان جهة الوزير وبدأ اجد عزيزه لأنه هزال الله وإياه وبعدين عشان يبرر عزيمة جمال عبد الناصر والجيش بتاعه يومها يوم الخريبة وما كانش لسه للسادات جيه ولا صحح ولا حصر سهل يعني مش جبال اول من هو سل ده رسول بخير العثم يعني لو عنده مثلا ادنى او معرفة اتري انت هذه تخلك بحالة تكلم في الاتحاد الاشتراكي ولا في الاتحاد الاشتراكي ولا تكلم في الميثاك ولا في بقية التدميات وخلي موضوع رسول بقى الاختائين بتوع انه عشان يبرر يعني منفهم جمال عبد الناصر بانه من هذامش الواحد او رسول الهذا برقى ليه واحد طيب انت درس التاريخ ما درس التاريخ فانو انتوا عكرتوا انتوا دي اكبر فرية واكبر جرية في حق نبينا تقال هذا سلم يهزم لا في جاهلية ولا في اسلام لا قبل النبوة ولا بعد والوزير خلط خلط من بعض الصحابة اللي جديوا في الجبل ومن صين الخلق اللي تمت شهد له وقال منش هدله وقال والرسول يدعوكم في لا في احد في الجاهلية كان بيصار ابطال ابطال العرب في القوة ركار ابن يزيد والاسود الجمحي اللي كان ل جلد البقرة وعشرة الفار يحاولوا يشدوا الجلد من تحت الجيه الجلد ينهري ودهك ما يتحركش فجيه يتحدى الرسول قالوا ان كنت نبي صرعنا قالوا اني مش مبعوث عشان الملاكمة والرياضة والمصرعة قالوا اني شعوانة انا عرفش الهوتك الا باللهي بالقوة ان كنت نبي رب نعمدك فصارع الرسول ثلاث مرات راح جابه القرح مش قاتل تلك كله الرسول نتعودش الهاتف نابد يوم حنين الكل هرب يا ربنا قال أعجبتكم تفاتكم فلم تغني عنكم شيء ثم نضع ده كثير من زوراقه سمالات المدبلين هو الواقف الواحد وركب مغلة بتعمل العباس وهو عمله أنا النبي الأكاذب أنا ابن عبد المطالب وعظم يوقع حذ عمالي نادي إذا يا, يا إخواني رحيت يا جماعة يا طيبين يا ناس يا هؤمنين والرسول يدعوكم فيه أخرى ده كالخلق ماذا لم يقول بعض الصحابة لا هو الذي يجب لجل القائد الأعلى الذي يتهي وسهل نفسه شريط أن يع او جمال انتاين هزم او رسول انتاين هزم او خلص خلصنا واحد مأس واحد مش هنعدي جمال بقى جب حديق عقواس جمال برأس السيد المصدر اشجاب الصرى الوط ربل فرية واشجاب الطخ لكله للجطين والوحد انه ما الجلياطة عمره ما حسيبنا امرا الجلياطة والمجاملة والنفاق وجيه ربنا شهال ومشهال الملحف راحه والانسان لو يعرف العواقب يمشي على مهلة يستنى جاية شوية يستنى ما يكفرش على ح شايه الدنيا الثانيه يقول لي ربنا اشي من الدنيا اللي كان طالبها وكفر ده النار عمل ايه عملت ايه قعدت على الارض بافي يا كل الباقي الذين جاء منهم هم ماتوا وانت فضلت لوحدك وعريان ملط وما فاش لبتهم ما دوت في الدنيا مهما جري برضه العالم تسمين ايه ما حدش يا يا رسول يا جالك في يا رب ايه يا رب اللي حصل كل هذا يا ربكم لكي يتحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فالله خميل بما تعملون الإثارة الملضى هنا الجزاء والعقاب غما بغما انتوا غميتوا الرسول فربا يجب لكم غما وكل واحد يسبب في غم الرسول وحزنه وربا لا يتبوش فأسابكم غما بغما وبعدين بقى خلاص لكي يتحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فما فاتهم الغناء من طمئين الغناء وإذا بيهم هم يقتلوا ولا بأعصبهم لا يستشاهد والله خبيرهم بما تعمل وبعدين بعد الغم اللي جاء لهم ده ربنا حب يخفن شوية لان الحقيقة الغلطة كت من من بعضهم وبقيتك ايش كويس فربنا قال خلاص احنا ادناهم الجزاء خلاهم بقى في اسمائي الهزيمة دي وجسمهم احترق وعصبهم وبقى عطلهم شوية نعاس انت عمرك شفت واحد في اسمائي حرب وينام خلصان ما تكون فيه هزيمة ربنا قال لا احنا رايحهم شوية بقى. وكأن العملية بتاع النعاز دي كتعملية تجديد للخلايا فهذا بيكون واحد طلعان عنه ولا واحدة اللي مرغزة من الجيل تمسك بتولد وطلعان عنها بتعصرها وبتموت والعي المحشور ما قاله يا هيه يموت يا هيه يتموت وفي أثناء الضيق والكرب ده أوق وبدأ لك عليها شهة من التعب اللي هي فيه فققت من النعاز بعد الحظير اللي اتعايد ديه ديه وفي مساء الكمال والسلام هيه هوم ايه يا رأيه ايه يا رأيه كنت يموت يوم ربنا يجيب لهم شوية نعاس النعاس دعوه صعت مصحي منه ووجدوا ان رب العز جل جل جل وسلمهم وانتالي السبعين اللي ماتهم بشوه ده والعديب والشمر وربنا جيب لهم روح معنوية لكلوبهم تعلوا السماء خبالك جاب لهم شوية نعاس ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانات النعاس النعاس مجاش لهم كله النعاس جهل فريق منهم اللي هم المؤمنين الخلف اللي ما شكروش اللي هو ماركد سيدنا أنس ابن النفق لما لقى الإشاعة من رسول مات فلقى سيدنا عمر الجماعة اللي قد أزل بلغنا من رسول مات قالوا إذا كان مات فعلام الحياة بعده موتوا على ما مات علي ما يكون مات الصناع بالحياة ده ملعب بعد وفاة الغالي الصنف المؤمن ده اللي ما غيرش ولا بدل ولا شك ربنا بعضه شد نعاسه النعاسي لحضرات لا يوم بدر يغشيكم أنه عاس أمناتا منها غير يا ربنا فعل خلاوي من نوم خلقه بقى قوة وإيمان وصدر ورضا وصرح إيه اللي جرى الفريق التالي المنافق ما أجلوش النعاس ما نامش لأنه الشكل قلبه الخوفه الرعب لا يموت ما خلاش ينام إنما المؤمن في إز الكرب من الخليه على الله إنما خلقه تنويطه إذا عزمان بيأتي دمان وإنه خلقت الكون يغرب نعقلنا وطائفه اهمتهم انفسهم الطائفه دي قامت يقولون بالله غير الحق ضمن الجاهليه صيبه الله عليه يظن بالله بأنه. ده بقى الاسلام ده كده ما هتبقى غرزه بذره النصر ده كان ايه صدفه الاسلام ده راح خلاص ولا اسلام ولا محمد القرآن قران ده كانوا يؤمنوا كده وطهرهم اهو أثبت الله بالقرآن للمناثقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي وفي القرآن يا إخواني حاجة ما أظن الجاهلي وتورج الجاهلي وحمية الجاهلي وحكم الجاهلي ما تصلوا على خير بريئ أكان دول أربع أفحكم يا بقول هذه الحكم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي أو الظن اللي عندنا ولا تبرجن تبرجن الجاهلية الأولى وإذن مالكم اللي هي الجعر الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية الأولى برضو الحمية بتاع الجاهلية العنجاهية والعصبية والغطرصة اللي يسمى الأناطع اللي كانت موجودة في كوريش مع العزيمة ومع معرفتهم ان رسول صاد 100% وهم على ضلال 100% ومع هذا بيحاربوه اسمها الحمية بتاع الجاهلية العصبية الكذب والكبناء والعزة بيكس لماذا يكونوا حسنا يبقى على حق بيثل مينة الناس اللي احنا مشين معهم دول في الجامعة يا اخواننا احنا مش بيبن بقى انك خلال سنين ونصلي ايه وقلت شايفيننا ايش مالك يا ودول دي لك ما هو كده الحاجة غريبة ما تفهمش تجي تكلموا يحتالي في حق المال بيهم لالك مالك ومالك احمد وقعت الانية ما تفهمش منطق نبيش ويجيوا بكين ال الوانو في شارع ثاني 40 في الجيجا رئيس جماعه بيتها هو الجماعه ليه معلش غريش دعوه مش هتعمل حاجه اللي هتعمل حاجه طياره تجوير بلفوا دوال وخلفيات متوحدوا رب الكائنات فيسموه حميده الجاهلي المؤمن السليم يغبط الى الله من هذا لا لا المؤمن رجاع الحق هذا معرفه حق رب كثير يا المجسم هو بقى الرئيس الثلاث مات ووزير العدل نبغى ودي أخليها لديهم قلبة وطنة أنا بطنة وانتوا بعدتوا قالوا يا إخواني على. دا فيه تازويه يا ابن الكاب يا دوار يا ابن الكاب يا ابن كاب يا دماء وإحنا أقول لشميعنا حبيبتهم تعدوني إما أنهم حدثت دائما يقول من الأجزاء وهاقص إما جيب الحاكم الكبير قال بخ بخ لا خلت الفيران ثان بجحور ما تواحدوا الغفور لا يا إلا الله لا ما فيش قبل أن ينشوا حق مرة إما كانش الضرب يتجيز أنا لا أحترشوا حق إما كانش ربينا كان تب الناس ترى يوم الدواء دي متعارفين اللي باعث عشر بنيون والتاني عطرة شاب القياد كيف الوحد الغلبان مظلوم و قادر يبعث حتى جواب عاد بيشين ساخر يروح طفل الجيل غربان ياخدوا حق ابوه و امه و امرته و عيال كبير انها جمعية وراها جمعية رئيسية ووراها محامين وبعتوا بالقياد ايه خلوا الضعيف لهم لا اله الا الله حمية الجاهلي وبقى في حكم الجاهلي وحكم الجاه حكم الكاهرية يقول لك هو كيف خلاص احنا حكمه هو انت بيه انت انت اهدمي تخفى احنا لا نرضى الا لأحكام الحاكمين الرب ما خلصك ولا غيرك تبقى حكم الله احكم والحكيم نظر القراء وما اختلفتم فيه من شرف حفوه ولا الله لان اضعتم في شرف رده والله يوضحوه. لا يؤمنون حتى يحكمونك فيه مشكلة بعناه لازم نحكم و رصوه و رب لان اهدمي يتحكم فيني و يجب الاحكام لا ارضى ولا مد أمو الشعيد كريم أحسن معيش ذريم مستعبة موت مع الحد والاستشهاد خير من حياة مع الزل والاستشهاد هذه حكم الجاهلين وهذه حمية الجاهلين تبرج الجاهلين إلى شرط الأحزاب بنفى ربنا على... على... على أمهات المؤمنين الخلص اللي هم أم... يعني أمهاتنا وفضلاءنا و... الأطهار الأشراف وليه نساء النبي ومنظن كلاك ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ايو هكي عملوا ما زي ايام الجاهلين النسوان هو يا رب النسوان في الجاهلية بالإبسان ميه جانوا بيتبراجوا هذين تعلموا بحاجات وحشة ايو حاجات تبيحة او او ايه الاباحة اللي كم يعملوها اتا في مرة تطلع ولبس الهدوم بالجرجل على الارض تحشوة صحيحة بس تحط الاشار بولى الطرحة في قرصة وتنزلها بالجانبين ما تقطيش رقماتها من قدام فهذا هو اعتبرج الجاهلين ياهو اتوحدون يا الله هذا تباره الجليء قال له هذه التبار اللي ربما يراها عندهم اهات المؤمنين قال مش, مش بدا ليه لعبات هذه العونق من قدامه نهزل الطرحة كده على الجانبين ومش لف مش لف والطرح على غراتها كده جسم جسمها كله بشعرها كله كله بداي فبجل حتة دي فبنا يماشي وحتى وشهم ذا لي لعباتها قال له ده مش لا يقدر الله وركها ولا تخذها ولا صدرها ولا نحرها ولا نصف ريح وراء هي لو عملت كذا هو ماذا؟ وكانوا خلالها تبوح من بيتها كذا وراء بيكبرتها لا تبرجنا تبرج جاهرين انا ايه غن الجاهرية اللي هنا؟ احنا هؤلاء بقى غنين بان نجفلان كده كده زي ما قالت سورة الفاتح بل غننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنين ايه؟ الى اهلهم ابد بزينا ذلك في كل وبكر وظننتم ظنّا الثوء وكنتم قوما بوغ جاءوا ظنين بأن رسول سيطلع مش راجع تاجي قولوا يا رسول مش هيرجع خراط آخر مش راجع لك أعوذ بالله فإما يكون واحد علام من واحد وجايما اثنانا نصيبه يريده روح الله ليرجعه يا رب ما ترجعوش وربنا عليك فحد من يرجع ويتقنى كل حاجة سبحان الله ألا كل من باتني حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لن ترضى لما وأد فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب تلحد الله ربنا مش عاجل حد انت تذب الليل تقول يا ربي ان كان حد معيوب من عبادة تبع ليه وان كان حد بقى زيده هزا زي. ويسكت بقى سيب ربنا وربنا هو مش عاجلت برضه يا رب من ظالم ما يهديه من شغلته يقول يا رب عمر فلان تلاقي ناس قريبك في وناس كده هو تعملي لا يا رب لي ما ارضيش بالحكاية دي لنبيه نبيه هو بيقنط في الصبح اللهم العن له وليد والعن فلان اما رب لي انه حيح يتزل عن نفسه قال له كافر واتلوا الجيش بتاعي قال له مش يجوز يسلموا بعدين قال البعد ما اتل قال البعد ما اتل كان مرأس خواه كلهم كانوا كافره قال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم يتوب يعذب مش شغلتك ما سيد الخلق ليس له الامر شيء ويجي الصحابك التافه يقول تخرب بيت هناك الا الله يا راجل اتكل لا ليس لك من الامر شيء ده انا في زيد انا المصطفى ليس لك من الامر شيء احنا ما لناش في الامر إن كانك قول يا رب اهدينا إن كان يا رب عدو على حق اهدينا نهاية الحق ومكون تاني على الحق اهديه هو له ويجمع بيننا على خير يتحينه الأول كين رب يقول ده بجلد عائز طالب الحق بس يا رب انسورنا النهاردة عليه تما جنت على بطر تطلب من الله انه يأعرف معك على بطر من شرك ازاي تقول تنتك وعارك من شرك ازاي تطلب من الله انه ايه لذوق ازاي فما بتقول انسورك او يهزمك كل اللهم انكول تاني على الحق انسورني وإن كنت على باطل اهد قلبي الحق وتبع عليه تمشي يا حلوه كان عدو على الحق انصره واديني الحق وان كان على باطل اهديه وساوي الحق تبقى المساله ماشيه لابن ما في الله ايه يا جماعه المناصرين بيقولوا ايه بيقولوا مين يا بالله هي الحق ضمن جاهيه يقول لنا لنا من الامر شيء يعني تعالى يا محمد خليك تاع عيال النبي رسول المخاد الاسوار في اول غزوه ابي الشمال غزوه اصوات ارادها نطلع لحرب بس الجماعه في ورث السن اللي مجربين قالوا لا احنا وقعت المدينه دخلوا عيله الشوارع والحرب اللي فوق السطوح تكلم ضمنهم عبد الله بن وائل يسالون الرئيس ولا تخيل جهروا لنا فلما رسول نزل كراجل يديه على حكم الاغلبيه وطلع بره انا ماشي ورا العيال ساب الرجال الكبار وراحوا قالوا يا اخواننا لا حكم الديمقراطيه ربنا له شعور في العند فخذ الاراء طلعت هو كان كافر غروب وشاف الرؤية المفزعة زي ما اسمها تعملين يا بديكو وشاف ان تسيب بتعمل صور وان البقر بتزبح وقال لدخل مدينة حصينة قال السفت دعوه هو, هو واحد من أهلي ميتها يموت والدرع الحصينة هي المدينة والبقر اللي بتزبح هزيمة في أصحاب وقالوا مشاهم من الأول ده الحكم الأغنالي خدنا رأي فاجس لهم والأغنالي قررت كذا يجي رأي سبع فيها خاس إزاي يجي المفاوطة بقى ده راجل ماشي بقى مستبد قال لنا من اهل مش ايه يا عم قال لنا من اهل مش ايه هو بيسمح لحد لا لا شرط عوضه لا المستند دي بتدور رسوم مستند ولا مش عباره عن ورقه الملك ان ربنا على كل حال انت يا منافق او يا رئيس المنافقين يلا خف ال 300 ارجع وارجع تبقى مش طول تحارب لحدك اني قلت شغل امر شيء كله لله لا لك ولا محمد ولا غيره وانا كتبت عليك الخذلان لو تركتك كده كنت إنما انتهى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فطبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا خرى خلالكم يبقوا لكم الفئنة وفيكم سمعون لها ففيه ساعة ربنا المفتح ويقول لا لا دا ما يطلعش لو طلعوا دي عدد حم حم حقيقة وإيه دي جيش فربينا نقول إن الأمر كله لله يخونه في انفسهم ما لا يبدون لك تكون لو كان لنا من امر شيء ما قتلنا هنا لو كان في اي كلام ما كانش ولادنا قتلهم واستغلوا فرصه بقى عشان نقشه عين ناس وكل اللي يخش يشوف تامريه شفت ابنك في جثه اللي ماتوا اهو محمد اللي مات لو ما قلنا له خليك ويخش في البيت, البيت لا الله لو كان لنا نعمل اي شيء ما قتلنا هؤلاء يخونه في انفسهم ما لا يبدون جن لو علموا قتال لا تبع معاكم اروح الشغال لو, لو كنا عارفين في حرب كنا فلايا حارف ده مش هحارف ده مشور مش العيال وسابق مع الكبارة اما ربنا قال انتوا يا اللي بتقولهم ان لو كان لكم عمر وطوعكم ما كنتش احدانكم لو كان لنا من الامر شيء ما اختلنا هيا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتلوا الى مضاجعهم ايه الله والله ولا يطياركم العوام ولازم تبين مفجع هو هو لا يمكن الله أمدش زي ما قالوا كي المكتوب ممن وغروب والحاضر لا يمنع القدر القدر هذا مضيح خلاص لا يمنع منه لو كنتم في بغتكم لبرزا الذين كتب عليه من قفل وإنما ترجع وقال يا ما في صدوركم وقال يا حاسم في كله بكم والله أعلم ده صدور يا <تصفيق> لأ يا كرام اللي هربوا دول وضي قال دول كان عمر شوية يا صغيره يا الله ساري هزمتهم بسبب السيئات بسبب ذلك قال العلماء عليه قال كل سيئه بتجر سيئه وراها ان لا يتولى منكم يوم الثقل جمعان خدارة. انما اذلهم الشيطان ببعض مكاسب الشيطان ضحك عليهم ببعض مكاسب يعني ببعض ذنوبهم يا يا, يا. العلماء هنا قال عن جزاء السيئه انها تجر سيئة وراها واحسن جزاء للحسنة انها تشجع على حسنة وراها لا مش يأمين لسا انما انت بتعمل حسنة اليوم نفتك في الفتحة وانتبوص لجلسك عملت حسنة لانه لحيتي مثلا كنت قطع ارحمة كنت والله يا راح بقى وعصرت على الشيطان والله هو حذره عميته يا العم يوم ربي عمدي حسنة اددله بقى جنبقى حاجة اددله حسنة تجد نفسك وانت رايح لعميتك وانا راجع تجد واحد غلبان تقول اخذ يا عمي تجد جناسة ماشية تصلي عليها تجد واحد عين انا هو اكتاظر فلان عليها ترجع البيت تجيب لك ثلاثة اربع حسنة بدونه علاوة على عميتك اجريت اخترتك ليه؟ لان ربي يعني في شرط الشورى ومن يقترد حسنة نذب له فيها حسنة الله على حسنة ليه اللي يعمل حسنة نزواج له نزواج له حسنة بتاعت حسنة نجيب وليم شفتها ليه الشر بالأسف بالدنوبة الدنوب يشار بالكيب هذا هو سلك هذا المسلك ومن يشاقك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتمع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم ما الله نوليه ما تولى ربنا بيوليك ليه بتوليته والله إذا طلعتهم بضغ الصبش قل الله إني لأنوي هذا الجمع إلا خير يا رب وصدنا خير والله يا على منعلى صدر ولا يأرتب حد ولا يجيب شر حد وعاوز يا رب أنهى عن المنكر بقدر إمكاني وأمر بالمعروف وأكرم الغلبان متحدى اللابسك هذا كده متطالع يا رب هذا الملك يدينه بقى طلباته والحكوط وألخلوه وسددوه وأبعدوه عن الشر يعني هو نوع حدد الثاني ما يطلع يجيزك بقى النهاردة كده أعطب بنت فلانة ينشرها شوية ما أتعى النهاردة ولكن الكلب اللي بقيت المربح والله لأخير ابتهم مهارة والله يا رب له الشواء وذات بيضابع عن نشواء وبيضابع على مألة بيعماله الإنزهير وحاجات تجد ماشي على ما يجي لأخير الهاتف يكون سبعين سيئة ثمانين السيئة ولد سيئة والحاسرة ولد حسنة اكرروا القرآن وافهموه واعبدوا الله ووحدونه الله الله ببعض ما كسر إنما سدل لهم الشيطان ببعض إيه؟ طب يا رب ده ده جماعة اللي كانوا قرابين دول منهم نفسه اللي هو بزيجرة شبابة من دولوس ان عصوهن عفاق قال لي ايو كده بقى يعني اذكرت العفو العام عنه كله ولا قد عفى الله عنه ان الله عصوهن حليب لا لاجل الاين ربنا يكرم الف عين. من اجل اين الف اين تادي ولا قد الله عنه وعنده كان سيدنا عبد الحمان بن عوف احد العاشر المباشرين بالجنة كان زهران مع سيدنا عصمان شهيد قام واحد بالصحابة قبله قال انت لاكن عثمان له قال له يا انت فاهم ايه قال له انا كده اعذروش زي نافع بن زهاد ابن المغيرة قال له كده قال لك كده قال له روح قول ما اتخلفش على بدر وما حاربتش يوم احد وشفت الشمس اتغربت طب يعني بيلمح كده بيرمي ما خلاص هذا ده وكان من ضمن اللي قرر ينبه حد ربالك وطبعا صنة عثمان غير عمر اللي قبله عثمان بقى جاب قرأيبه وعيانه وبتاع الحد غير عمر اللي كان غالبا كان يمشي بالدل امرأة فلما راح له البرسال قاله ده عبدالفاق ابن عوف يقول انه انه حضر باتر ويظهر بيلمح بانك ابنك ما حضرش قال له كمان قال له هو المترش المحر قال له ما سابش سيبت عمر قال له, لا. قال له على كل عرشة الله له ولكن أدنى الله لي أن أدفع عنه أنا كنت خلفتهم باته أنا ما تخلفت شو أمر إن أنا أمراني رسوله بيها أن أتخلف لأنني كنت بجاهة بنت رقيا وكانت مريضة مرض الموت فأمراني أن أتخلف عليها لوم الرضا وفعلا ماتت والغاز وشغارت عمدت والبشير جي للنصر وإحنا ليس بالنفض لدينا ما التراب بتاع القبر إحنا نجد أسنين هولي سجعين وقال له هذا من الغناء البدل كما أعطى الحاضرين واعطرراني من البن الحضر غزر قال له فعلا كده قال له يبقى لا تخيش عن نفر قال له قال له قال له يوم قال له كيف تنوموني على أمن قدعف الله عني فيه ولا قدعف الله عنه قال بعد الله قوله قدعف الله عنه مش عيد برضه قال صحيح قال للي يعطي عادي, عادي ما سمعت قال, قال لي قال لي ضو عمر قال لي عمر يا أخي راجل شديد شديد وحمل يأوعى نفسه لا يحد الشيء ظل يماشي على الحكاية دي واحد بيغمس بيزيد وقال لي بيغمس بيبخل وعايش بيبخل يعني أقول يعيش وخل قال ما كنتش الكوسة أو ما بحبش السلب معنى أعني كفرت إننا يا أحد أنا بها يارسل وبدلت قالوا لا قال لي بأرحب له كده أتو كان هناك توجيه؟ <تصفيق> ان هناك توجيه؟ من الله عز وجل قال ضد شويه ناس مهزه الناس دول كانوا ايه؟ يعني بقى انت عارف السكينه المرتاعه؟ انت في سكينه المباره. الناس فيها بتترطين. اا واحد يجي يطلع بشادر واحد يجي يجري شويه دروس قال له يا ابني تصوف فرنسا ولا روح بتاع يروح ملكه ساء ولا واحد بيتاجر ولا واحد يروح يحارب ان انا عصفت ان في التجاره والحرب اما يوم لا اتيتم على الارض والله العظيم ان ما كانش خارج مكان انا عارف كده هيطلع دهو راجل مهوس هو اللي مواجه لو ضرح شمه البحر جه شغله لا يروح شيء حارب حرفيه وجفت ايه امرك مش يعذب او يسكت لكن كلمه بيقول رجل القلب امر رب الالم يا ايها الذين امنوا خد بالك لا تكونوا كالذين كفروا عيد يبتدح حرب وزواج الناس وقال اخوانهم لو كانوا عندنا لا اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اذا ضربوا في الارض يعني او كانوا غزا طلعوا في الغزو بيقولوا الجماعه اللي ماتوا في الغزو الحرب او ماتوا في سبيل التجاره لا كانوا عندنا لو كانوا عايشوا في البيوت ما ماتوا وما قتلوا اني بيقولوا كده ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم عشان يعيذوا الميت حسره وهم يتفرحوا ان ربنا والله يحيي ويميت والله ما تعرص ولا ان قتلتم في سبيل الله او امتم لمافره من الله ورحمه خير من اجمع ولو امتم او قتلتم الا واحد شهرون اللي طلع بيتاجر مع سبيل الله التجاره سبيل الله واللي طلع يحارب سبيل الله التجاره بتسعه اعشار الرزق في التجاره الحرب في سبيل الله دي اعلى درجات اللي الله سلموت وفرتهم من الله ورحمة خائروا مماية جمعون ولئي موتوا وقتلتم حتى لو قلعوا المات يعني حتى الات متعازلة يعني هو بالتجر مات مش نقت ال... الا أو قلعوا بالحارب عيوا مات لا مش يتصبحوا السلاح مات عرض البرض من الله ورحمة خائروا مماية جمعون ولئي موتوا وقتلتم więطل ده ربنا بعايد ويقول للجماعة اللي قاعدين نعنى يا إيل يا إيل مين يا إيل المشغول من الخاضر اللي عاي مشغول ومملوك حزن وأعمال جبار وراجل إيجابي وناجح يا ويله من مين اللي فاضي اللي فاضي يعمل أراضي تنار قلعد برتاح وعمل يعيب عن الناس يسير نس عليهم ده انت يا وربينا لا خلق لخلقتهم حسيب أقل عنه وأضاله يا سبيل العالم إلا الله يكون فاولهم يجبينه وتوه هو بقى من الشبك وربنا جد جد أم يقول يا سلام ألا يكون فاول عباده يعني كنت بعيب على الناس ومن عير أخاه بشيء لم يامت حتى يعمله من عيّر أخاه بذان لم يموت حتى يفعل أبقى ايه وعا تعيّر الناس ادعيلهم من ربنا يتبع عليهم ايه ديهم وإذا بالمعروف وإنها على المنكر بس ما تقولش ان دفاعي ابدي الكلب جاء يأتي لي بل الكلب ما تفعل نغيبه روح لصحف وشه خلق يلي النصيحة وفيلي الفضيحة ولي بيخضح الناس ربنا بيهضاء وبعد ربنا موجّح هذه التوجيهات جهل سيد الكائنات وحيل من مشى على الارض وعلى جلسلوات قال له فبما رحمة من الله لانت لهم زي ما يقولون انت عارف ما تير واحد تقول له يا سلام بانت ألبك حديث سبحانه ونصبرك على الورب يقول له تجبني يا ايه الرسول تيعي بتعب شديد كتابيغ الرسالة من يوم من ولد غلبان يتين لا اب ولا جد ولا ام كلهم ماتوا وتعذيب وتكذيب وهب لي عجرة 13 سنة وبعد ما هجر كمان عذاب مناسقين وياهود وكفار وبعد حتى اصحار يجي وخلفوه ساعاته وجابه الهزيمة وقفت يوم ربنا يقول له انت عارف ايه المصبرك رحمة الله عليك الرحمة اللي جات من الله والنعمة بتاع السبت والعقل يال خلاتك تصبر الصبر بك فبما رحمة من الله اي بصاب رحمة الله اللي انت له جيلت ان الله لا يلينه قلبي لكوم المؤمنين ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك لو كنت جبرت كان خربها كان قال تعالي مشنت اللي قلت لي مشنت اللي جلت فوق الجمل هاتوه هم نعم ربنا قال له شوف ده انت لو غيرك كان عمل مسبعة فيه سببه بالعملية في دين ولو كنت فضا غليظا القلب انفضوا من حولك اي يا رب؟ يا رسول مش هاذعل؟ لا لا لا لا ولا أثر سبق قتلوا وعمك قتل الول حاج اعفوا عنهم واستغفر لهم واشاورهم في القمر يعني مع هذا الخطأ اللي حصل اعفوا عن ما حصل <تصفيق> واستغفر لهم كماء تطلب مني نرف اللبط تعفوا عنه واستغفر لهم ثلاثة. أشعر تنبضى بقى أولا أعمل من نفسي ألين شاورتوه جه الغلب ألا برضه وشاورهم في الأمر لا نبطل رتنا من أركان الإسلام من أجل غالف عطر وشاورهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم حبيب رحمة من الله يمثل يا إخواني ناخد من الآية الرحمة والليل احذر يا أ جحيما حاول ان تكون رحمة على الناس رحمة على مراتك رحمة على ولادك رحمة على جرانك رحمة على والديك رحمة على زكتك رحمة على زملائك في العمل وشركاتك في التجارة سبب رحمة من الله اللي انت له ب Linh أمرني ربي بأن اطيب الكلام أو قولينا الكلام وأفشي السلام وأطعم الطعام وآصل الأرحام وأصلي بالليل والناس غنيان ننضمناه إلانا بتاع الكلام تخلي كلمك لين وعملك لين وإنت سمعت ربنا بيمدح نبيه فبما رحمة من الله إلي انت لك طيب وقال له وإنك لعلى عظيم ولو كنت فضلا غليظ القلب لن فضوا من حولك وفعلا هذا حص إن أي إنسان عنده فضالة وعند غيرظة القلب ما بيتجاوبش مع آلام الناس وأمال الناس الناس يتفضل من حوله وشر الناس من تركه الناس والتقاء شره ولو كنت فظا غريض القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاهدوا في الأرض ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يصفه الله عز وجل في الكتب السابقة اللي اعتبره الإنجيل والأول يا أيها النبي إن أرسل لك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحزا للأميين أنت عبدي ورسولي تم يتك المتوكل ليس بفظ ولا غريض ولا صخاب في الأسواق ولا يلزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح وأن أميته حتى أقيا به الملة العوداء وحتى أفتح به عينا عميا وأدانا صما وكلوة وفر عليه الصلاة والسلام وهو القائل إنما بعثان ربي لأتمم مكارمة الأخلاق ثم ربنا لأخذ العرص وأعرض بالعرص وأعرض عن الجاهلين أمال جبريل عليه الكلام ذلك أخذ العفو عنه أن الله أماركا أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وان تصبر على من ظلمك وأن تواسي من منعك فتلك هي مكارب الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنت تفظل أريد القلب لنفظل من حولك اسمعوا الأذان وأجيبوا المؤذن نصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم إن ينصركم الله غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذه الآية في صورة آل عمران في الربع اللي اسمعناه يقال فيها الحق تبارك وتعالى أن النصر من عنده هو وأنه لا يصح للمسلمين أن يعتمدوا فقط على ما لديهم من سلاح وما لديهم من عدد رجال فإن هذا نعم الغرور ومفاجآت الله عز وزال للم يقاتلها وهناك أشياء لا تكون في الحسبان فأتاهم الله من حيث لم يحتزم فواجب علينا بعد أن نعد ونستعد أن نعتمد على الله وأن نستمد العقصة من الله إلى من الله وما النصه إلا من عند الله العزي الحكيم هناك قصيفة حيث قصيفة يعني كانت ضاعة من الغنائم يوم بدل الغنائم اللي جمعت من الكفار ضبعت أحصوها فجوم يدوروا على إحدى القصائف لوحة قطيفة مش موجودة سكعادة المجرمين في كل مجتمع استغل رعض المناثقين ضياع القطيفة وعمسوا فينا بينهم ان اللي خد القطيفة دي هو محمد ده لا لازم يتصر نفسه لما الإشاعة اشتدت واحد يجبه له الرسول يقولون ان القطيفة خدها محمد سبحان الله والله لا الهي من غنائمكم مثل هذه تعطيل على ظاهر بعيد وخد حتة شعرايا من وضر شعرايا من وضر الجمع شوف الشعرات بتاع الوبر بتبقى ايه دي يعني رفيعي الذكر قال والله ما ليا من مغاليمكم مثل هذه ولو كان انايا مثل هذه الاشجار كلها نعما ونعما وسالتوني ما وجدتوني بخيلا ولا جبانا ولا كزالا انا اخذ قصيصة. عن انا. ما حسوا لواش. فقال الله مبين حتى تبرع نبيك. فقال الجبريل قال له انها.